خير من هما من قلب قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت الذي خلقك من تراب اكفرت الذي خلقك من تراب ثم من طوفت ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قدرني إن انا اقل منك ما لن وولدا فعسى ربي ان يَني خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُغْشَلُ عَلَيْهَا قُصْبَانًا وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا خورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه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 هناك الولاة لله الحق هو خير ثوابه وخير عقباء وضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلق به فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء من تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا.